شيء ان عليم الم تر الى الذين له عن النجوات ما يعودون لما انه عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حياكم بما لم يحييك به الله ويقولون في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 تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس لضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الَّذِينَ آمَنُوا منكم والذين أُوتُوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أَيُّهَا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 وإنساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني هم الله جميعاً فيحلفون له كما لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولا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 عزيز. لا تجد تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ واليوم وَالْيَوْمِ الْآخِرِ من حد الله. مِن حد الله اللَّهِ مَا لَا الله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 انهم مانعتهم حصولهم وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا اللهم عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم ذكتموها قائله على اصولها او تركتموها قائله على اصولها فباذن الله فباذن الله ولا يخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون اتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا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 ك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين ناقو يقولون لإخوانهم الذين تفوه من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأذبار ثم لا ينصرون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 وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدير السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عن سبحان الله عما يشركون هو الله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 تلقون إليه بالمواد وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم.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 السليل اي اسقفوكم لكم أعداد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 ما وده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين ولم يخرجواكم من, من دياركم أن تبروهم وتقصو إليهم إن الله يحب المقسطين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 منو إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن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 ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء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 فَالْضُوءِ إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ ما عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ك أجسامهم وإي يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يأفكون وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم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 إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَاكِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَأَرْوَجَنَا إلَى الْمَدِينَةِ لَا يُخْرِجَنَ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِالْمُؤْمِنِينَ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين لا تلهكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم على ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاآِكَ هُمُ الْخَاسِئُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم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 فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان ينبعثوا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 الله يهدي قلبه والله بكل شيء علي ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن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 تَمِرُ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَرُ لَهُ أُخْرَى لِيُوَفِّقُ ذُو سعة مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُوَفِّقْ مِنْ الله لا اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 وان الله قد احاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك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 وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بعد ذَلِكَ ظهير عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا منكن أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ وأدكارا يا أيها الذين آمنوا قوم أنفسكم وأهل كُمْ وقودها الناس والحجارة عليها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 اذل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه لوح وامراه لوط